بسم الله الرحمن الرحيم موقع ربيرة الشيخ مصطفى العدوين يقدم يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله سبحانه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربا الآية قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا أي وأقرض أحدكم الآخر قرضا ولم يجد كاتبا يكتب هذا الدين ونالك الرهان المقبوضة أن تعطيني شيئا مقابل أموالي فرهنم شيئا مقابل أموالي كرهن وأبواب الرهن مبسوطة بالتساع في كتب الفقه قد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في شعير استسلفه منه النبي صلى الله عليه وسلم ورهن له أحكام فعلى سبيل مثال إذا رهنت شخصا ذابة من الدواب الذي يأخذ الداب مقابل الدين الذي سأعطيك إياه سيضطر إلى إطعمها وإلا فستموت فالرهن مركوب ومعلوم بنفقته إذا كنت رهنتني فرسا سأطعمها فلي أن أركبها, أن أركبها مقابل إطعمها وإذا رهنتني بقر فسأطعمها فلي أن أحلبها مقابل إطعمها فهذا قوله الرهن مركوب ومحلوب بنفقته ولكن هناك صور من صور الرهن لا تجوز وهي أن ترهنني منزلا تقترض مني مثلا مئة تعطيني منزلك أأخذ منك منزلك أؤجره إلى أن ترد إلي أموالي هذا لا يجوز لا يجوز لأن القرض جر نفعا لأن القرض جر نفعا حينئذ وكما هو معلوم فالقرد الذي جر النفع يعد ربا إلا إذا كانت هناك أموال صيانة فالصيانة تقدر بقدرها وهي على صاحب البيت كذلك إذا اقتردت من شخص مالا ورهنته أرضا زراعية عنده لا يجوز له أن يزرع الأرض مقابل القرض بأنه يدخل حينئذ في القرض الذي جرى النفع وكل قرض جرى نفعا يعد ربا كم هو معلوم قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتم من هذه الآية هي الصارفة للآية السابقة عن الوجوب فالآية السابقة فيها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أمر هل هذا الأمر للوجوب ويأثم من لم يكتب الآية هذه تصرف الأمر عن الوجوب ألا وهي تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمنا أمانته فإذا يجوز لي أن أقرض شخصا ولا أكتب الدين ولا أكتبه ولكن الأفضل والأحوط أن أكتب لما تقدم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحد الذريته ونسي فنسي الذريته وعاصى فعاصى الذريته ومن ثم أمرنا بالكتابة والإشهاد أمرنا بالكتابة والإشهاد فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته في قصة قتل كعب بن الأشرف أن محمد بن مسلم عب الله بن عتيك محمد بن مسلم ذهب إليه وقال إن محمدا قد عنانا وأتعبنا فنريد منك عارية أو بعض المال قال أرهنوني قالوا ماذا نرهنك قال أرهنوني نساءكم قالوا كيف نرهنك نسائنا وأنت رجل من أجمل العرض تفتن نساءنا قال نرهنوني أبناءكم قالوا كيف نرهنك أبناءنا يعير أحدهم بعد كبر يقال أنت كنت مرهون في دين أخذه أبوك من كعب الأشرف قال إذن فماذا ترهنونني قالوا نرهنك اللأم السلاح نرهنك الأسلحة والحديث مطول ومعروف قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتم من أمانته وليتق الله ربه ليتق المدين رب ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه معنى قوله آثم قلبه أي فاجر قلبه آثم قلبه أي فاجر قلبه فلذا كتمان الشهادة عند القضاء كبيرة من أشد الكبائف إذا دعيت من قبل القضاء إلى شهادة لزمك الذهاب والإدلاء بالشهادة إن تخلفت فأنت مرتكب لكبيرة عظيمة قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قال العلماء فاجر قلبه هذا عن كتماني الشهادة ولزم الجمع هنا بين حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد في هذا الباب الحديث الأول ألا أنبئكم بخير الشهداء خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها هنا فضيلة لمن أدلى بالشهادة قبل أن يسألها والحديث الآخر ظاهره التعارض مع هذا الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويقونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظر فيهم السمن فصدر الحديث فيه يشهدون ولا يستشهدون أي يشهدون دون أن يطلب منهم أن يشهدوا فكيف الجمع بين هذا وذاك قال العلماء هذا له مقام وذاك له مقام فإذا كان الحق سيضيع رأيت رجلا يقتل رجلا مثلا وهرب الناس كلهم عن الشهادة خافوا من هذا المجرم فخير الناس حينئذ من تقدم وشهد حتى لا يضيع حق المقتول ولا يضيع حق ورثة المقتول فهنا إقامة الشهادة لله فأنت على خير إذا تقدمت للشهادة بعد أن جابنا الناس عنها أما إذا كنت تتسرع بالشهادة ولم تطلب منك كي تحظى بمقام عند من ستشهد لهم تشهد لثري من الأسرياء أو لصديق من الأصدقاء تبادر بالشهادة وتقول أنا أشهد قبل أن يطلب منك هذه المجملات هي المذمومة يشهدون ولا يستشهدون فالمقامات تتعدد وإذا كان ربنا سبحانه قال في شأن كاتب الشهادة آثم قلبه فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى فالذي يأتي يعكس الشهادة أجل كان الساكت عن الشهادة لا يقول صواب ولا خطأ إنما وساكت قلبه فاجر فما ظنك بالذي يأتي ويقلب الأمور ويشهد بالباطل ويضحد الحق فهذا من أشد الكبائر يؤبشعها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت فتنبيه بالأدنى على الأعلى له أمثلة في الكتاب العزيز وفي السنة في الكتاب العزيز ويل للمطففين المطفف هو الذي يبخس الناس قليلا من حقوقهم في قفاء فإذا باع الكيلو يبيع وتسعمائة وخمسين جراما طفف في خمسين جراما إذا كان هذا قد توعده الله بالويل فما ظنك بالذي يأخذ الكيل كله ويسرقه فهو بلا شك أشد عقابا عند الله فهذا تنبيع بالأبن على الأعلى وإذا كان ربنا قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إذا كان المصلي الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ويصليها بعد خروج وقتها متعمداً الإمال والترك إذا كان ربي توعده بقوله ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سرهون ما ظنك بالذي لا يصلي من الأصل ومن التنبيه بالأدنى على الأعلى في السنة المباركة قوله صلى الله عليه وسلم ويل للآقاب من النار إذا كان الذي يأتي إلى الصلاة ويتوضى ويصلي مع الناس لكنه يؤمن في الوضوء ويطرق العقاب لا يغسلها فإن توعده الله بالنار فما ظنك بالذي لا يتوضى من الأصل وإذا كان الذي يشهد الجماعة مع الناس ولكنه يتسرع ويقوم من الركوع قبل أن يقوم الإمام النبي يقول أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله هو ووجهه إلى رأس حمار ووجهه فما ظنك بالذي لا يشهد الجماعة ولا يصلي من الأصل قال تعالى في شأن كاتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علي ثم قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض لله ملكهما هو المتصرف فيهما كيف يشاء وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله قال بعض العلماء هذه الآية الكريمة منسوخة منسوخة لأن الآية لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أمرتنا بالقتال فقاتلنا بالصلاة فصلينا بالصوم فصمنا بالزكاة فتكينا ولكن نزلت آية هي شاقة علينا يا رسول الله قال وما تلك الآية قالوا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله نفسنا تحدثنا بأمور لا نستطيع دفعها قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فقالوها فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطانا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واقفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله تعالى قد فعلت, قد فعلت فبعض أهل العلم جعلها ناسقة للآية المتقدمة إن تهدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ولكن أيضا على دعوة نسخ بعض فهل كل ما في النفس لا يؤاخذ به شخص أم أن هناك أمور في النفس يؤاخذ عليها الشخص نقول وبالله التوفيق بلا شك أن السنة تفسر القرآن وهذا الذي غفر وتجاوز الله للأمة عنه هو الخواطر التي تعرض بالنفس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمته ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل لكن إذا عقد الشخص العزم على فعل شيء وأجمع قلبه على فعله إنه يحاسب لقوله تعالى ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم ولقوله تعالى ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان ولقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والحب محله القلب ولأن الحاسد آتم والحسد محله القلب وكذلك في هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل هو في النار قيل فما بال المقتل يا رسول الله قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه والحرص نحلوه القلب وكذلك أيضا قوله تعالى إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمنا مصدعين أعقدوا العزم على حرمان الفخراء ولم يكنوا قد باشروا الحرمان إنما انتووه توقب على هذه النية السيئة وفي المقابل أيضا في باب الحسنات المرء مع من أحب المرء مع من أحب فالنسخ لا بد يتحفظ في دعوة فالنسخ متعلق بالخواطر التي تمر على القلب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل قال تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ آيَتان خواتيم سورة البقرة لهما فضل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيَتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاء ما المراد بقوله؟ كفتاء قال فريق من أهل العلم أي كفتاء عن القراءة كفتاء عن القراءة من صلاة الليل فيقمت في صلاة الليل وقرأت بالآيتين الأخيرتين فأجزأت عنك ولذا سئل أحد رواتي ورجال الإسناد كم يجزئ الرجل من القراءة في صلاة الليل فذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قرأت بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاء قيل كفتاء عن القراءة وقيل كانت حرزا له كفتاء شرور الإنس وشرور الجن وشرور سائر المخلوقات فيحرز من الحروز على التأويل الثاني من الحديث والله أعلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أي المؤمنون آمنوا بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل آمن بالله هو ملائكته وكتبه ورسله وهذه أصول الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله الذي يؤمن برسول ويكفر برسول كافر فلذا فالنصار كفار كفار لأنهم كفروا برسالة النبي محمد ولقد قال تعالى ومن يكفر به إن الأحزاب فالنار موعده قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودين ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار فقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفروا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فأعتدن للكافرين عذابا مهين إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمنوا ببعض ونكفروا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا هكذا قال الله سبحانه فإذا أمنت بكل الرسم وكفرت مثلا بنبي الله فقد كفرت بالرسل كلهم إذا آمنت بكل الرسل وكفرت بنبي الله صالح قد كفرت بكل الرسم ومن ثم قال تعالى كذبت ثمود المرسلين أما كذبوا إلا صالحا إذا كذبوا صالحا فقد كذبوا جميع الرسل قال تعالى في شأن أهل الإيمان كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا نطلب مغفرتك يا ربنا وإليك المصير إليك المرجع والمآب ثم قال تعالى في آية عظيمة من آيات رفع الحرج عن هذه الأمة وهي من رحمة الله بنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهذه الآية من أعظم آيات رفع الحرج ويأت رفع الحرج عن الأمة آيات كثيرة من هذه الآية ومنها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لينفخ ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزق فينفخ مما آتاه الله قوله تعالى فمن اضطر غير ماغ ولا عاد فلا يسمع عليه وقوله تعالى أيضا فقد فصل لكم ما خرم عليكم إلا ما اضطرلتم إليه وقوله تعالى ما جال عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن قوله تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خبتم أن يفتنكم الذين كفروا كلها نصوص يرفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم تجد ماء فتهمموا صعيدا طيبا آيات كثيرة جدا ومن السنة ما نأيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وساهد لا ما كسبت أي من الخير وعليه ما اكتسبت من الإث ثم ذكرنا الله بقول أن الإيمان وأمرنا ضبنا أن نقول بقولهم ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا في الحديث قال الله قد فعلت أي أن الله لن يؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولكن هل الخطأ مسكت للإث أو لكل شيء بلا شك أن الخطأ يسقط الإذن لكن المغطئ القاتل خطأا يلزم أيضا بالدية نعم سقط عنه الإذن ولا يتحمل اسم القتل لكن حق العبد وهو الدية قال تعالى وما كان لمؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فالخطأ موسقط للإذن لكن تبقى توابع وحقوق للعباد فالآية كما سمعتم نص في أن قاتل الخطأ يتحمل ولا يسقط عنه ولا تسقط عنه الدية ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطانا في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم قال الله قد فعلت والناس كذلك لا يؤاخذ فالناس في اليمين أو المخطئ في اليمين لا يؤاخذ على ذلك قال شخص والله ما أكلت بالأمس ونسي وبعد أن تذكر تذكر أنه أكل بالأمس فلا يؤاخذ على هذا اليمين قال قائل اقسم بالله أن القادم هو زيد فلما وصل وجد عمر وجد أنه عمر فيمين المقطئ أيضا لا يؤاخذ عليها الشخص وقد أدخلها فريق من أهل العلم في لغو اليمين ادخال يمين الناس ويمين المقطع فضل عن رأي الجمهور وقول الرجل لا والله وبلا والله قول أهل الإيمان ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قيل في الإصر العهود المشددة العهود القوية المشددة فكانت على بني إسرائيل على سبيل المثال عهود قوية مشددة مغلظة فخففت عن أمتنا كما قال الله تعالى في شان الرسول صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فنذكر البعض من ذلك أن بني إسرائيل كانوا إذا تبول أحدهم على جلده مثلا لا يكفيه أن يخسل آخر الجلد إنما يزيل الجلدة من المكان يقرضها بمقراط يقرض الجزء الذي أصابه من هذا بمقراط لم يكن عندهم لليمين كفارات كالتي عندنا فعندنا مثلا إذا قلت أقسم بالله أن لا أسافر غدا وبدلي أن أسافر كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير وفعلت تصديق ذلك من قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ولذا لما قال الله سبحانه في آية الأيمان من سورة المائدة لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته لطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهديكم أو كسوتهم أو تحررقب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حرفتم أحفظوا أمنكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون تشكرون على ماذا قد لا يستشرع شخص الأمم الذين من قبلنا كان إذا حلف أحدهم أمزم بأن ينفذ ما حلف عليه إذا أقسمت يمينا مثلا أن تفعل بولدك كذا وتفعل أمزمت بأن تنفذ ما أقسمت عليه وقد يكون في مشق عليك لكن أنت أخذت على نفسك هذا العهد فتلزم به خفف عنا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذا الباب بآية التحريم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد بيّن الله لكم ما تتحللون به من أيمانكم فهذا باب من الأبواب أبواب رفع الآثار أو وضع الآثار التي كانت على الأمم من قبلنا وضع الآثار عن الأمم التي كانت من قبلنا وذكر البعض أنواعا من القصاص لم يكن هناك في البعض أو عند البعض ديات إنما كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف فهل لم تكن ثم ديات في بعض الشرائع كذا ذكر البعض واليحرر ففي ديننا خسحة والحمد لله فهل الإيمان كانوا يسألون ربهم أن لا يحمل عليهم إصرا عهدا شديدا لا يطيقون كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أما العفو محو الذنب من أصل المغفرة تغفية على الذنب وعدم المؤاخذة به كذا فرق البعض بين العفو والمغفرة قالوا العفو محفوه من الأصل ومنه عفى الأثر الأثر أثر الدب التي تمشي عاف يعني محي أوزيل إذا عفى الأثر وبرئ الدبر ودخل شفر كانوا يقولون في الجهلية حلت العمرة لمن اعتمر أما المغفرة فمقودة من المغفر وهو الذي كان يلبس على الرأس كالخوذة التي تغطي الرأس فالمغفرة هي الستر على الذنب وعلم المؤخذة به العفو إزالة محو الذنب من أصله وقد يتفقان في المعنى وقد يفترقان على الإصطلاح الذي يمضي قدما في عدة مسائل إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع فالإيمان والإسلام أحيانا يتناوبان هذا له معنى وهذا له معنى إذا اجتمع في سياق أخذ الإسلام معنا والإيمان معنا الإسلام أعمال الدين الظاهرة أو الأركان الخمسة الظاهرة والإيمان التصديق بالقلب بالأمور التي ذكرت في الحديث لكن إذا جاء الإسلام منفردا تضمنا معنى الإيمان وإذا جاء الإيمان منفردا تضم معنى الإسلام فأكد العفو والمغفرة ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأفعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت متولي نصرنا فانصرنا على القوم الكافرين بها تنتهي صورة البقرة وبها تنتهي الزهروين البقرة وآل أمران نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يظلنا وياكم في ظل يوم لا ظل إلا ظل وصل الله على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين